وهو وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَلَّمْتَ لَهَا جَلَّائِهَا تَذْكِرَة فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَطَرَةٍ أُتِلِ الْإِنْسَانُ مَا أَكْثَرَ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 وصببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعندا وقضبا وزيتولا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصافة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه أجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قجرة أولئك هم الكفرة الفجرة